بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى وإذ غدوا من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم عندما نسأل سؤال النحوية عندما نريد واحد ضعيف في النحو درس الأجرمية فقط ما هو ضعيف درس الأجرمية فقط وأكملها نرتقي قليلاً درس متممة وأكملها درس متممة أكيد أنت أنت ما يعرم مقاعدة وإذ تبوئ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدة للقتال الله يبحث أنت أخوك هذا اللي بجانبه أفعل لأجله ها عند من ها طيب ماذا سماعيل عندك لأنني أنت كل شيء ترفع هنيئا لك مليئة كنيف مليئة علما إن شاء الله هات سماعيل هات ها من أخبرك من أخبرك إلا هي درك قال سماعيل ضرف أحسنت أصبت نعم ضرف مكان أي تنزلهم أمكن كلها في مكان استعدوا المعركة أحسنت ملك الله فيك كيف عرف ضرب بسنيقتك العربية مقاعد يعني مقاعد ضرف صحيح واش عاد بعد هذا معروف اللغة المقعد جلستو في المقعد الفلاني ضرف مكان لي لا يذرك والله النحو يفهم بإذن الله العربية فهمه احسن اعتاج هذا بعيد ولا شيء احسن ان شاء الله ان شاء الله عالم الصومال اسماعين والمهرة لن ننزيل إن شاء الله نعم بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ غلوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال قال الحسن قال الحسن هو يوم بدر هذا قول مرجوح الراجح مسيئتي وأن الآية نزلت في يوم أحد لا في يوم بدر قال الحسن هو يوم بدر وقال مقاتل يوم الأحزاب هذا هو الآخر وقال سائر المفسرين هو يوم أحد لأن ما بعده إلى قريب من آخر إلى قريب من آخر السورة في حرب أحد وهذا هو الصواب من هذه الأقوال الثلاثة أن الآية نزلت في يوم أحد وفي شأن أحد وفي شأن تلك المعركة العظيمة التي ابتل الله فيها أهل الإيمان كل ذلك ينزل مخالفة أحدة حصل من أولئك الرجال الصالحين فجعلها الله سبحانه وتعالى عبرة تلك المعركة لأهل الإيمان أنهم لا يخالف أمرأهم في حروبهم ولا يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه فإن هذا يضرهم وهو سبب الفشل ولزيمة الحاصل أن هذه الآية نزلت في أحد وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله ويؤيد الآيات التي بعدها. ومنها إذ هم الطائفتان منكم. اتفق المفسرون أن هذه الآية في أحد. إذ هم الطائفتان منكم. هذا ما يؤيد أن الآية التي قبلها كذلك في أحد. لأن الآية التي بعدها اتفق أهل التفسير أنها في أحد. هذا هو الذي اختاره من رحمه الله تعالى. وفي آل عمران ستون آية نزلت في هذه المعركة العظيمة. وفي شأن هذه المعركة العظيمة كما قال بعض أهل التفسير. ستون آية من القرآن نزلت في أحد في آل عمران، فما أعظمها من قصة عظيمة؟ ما كررها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وأكثر من الآيات فيها إلا لأن شأنها عظيم، وذكر المؤمنين ما حصل لهم، ما حصل لهم، وذكرهم بالنعم السابقة أن النصر ما هو بالعدد ولا بالقوة. وإنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى الاستقام على دين الله مع بذل شيء من أسباب فذكرهم بأرحد بعد ذلك ولقد نصركم الله ببدر قالوا لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لا أنتم لقلة قليل أعداءكم أكثر منكم عددا وكذلك أيضا أعظم عدة منكم فالنصر ليس بكثرة عدد ولا عدد وإنما بالصبر والتقوى والاستقام على ديننا جل وعلاه فحذرهم من المعاصي وذكرهم ببدر التي تقدمت وكنتم قليل كنتم عدد قليل بالنسبة لعدائكم مع ذلك نصركم لكن لما حصلت المخالفة هنا حصل لكم ما حصل ومن نصر إلا من عند الله هذا في تذكير للصحابة تذكير للمؤمنين أن أسباب النصر لا تكمن في العدد ولا في القوة ولا في العدد وإنما تكمن في الاستقامة على دين الله وفي طاعة الله جل على، وفي الخير الذي عند المؤمنين هذا أعظم سبب من أسباب النصر والظفر على الأعداء وأما هذه العدد والعدد فالله سبحانه وتعالى أمر بإعدادها أمر بإعدادها وتجهيزها وأعدوا لهم مستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والله يقول ما استطعتم ما تيسر لكم أعدوه وما النصر إلا من عند الله فما كان بوسعكم وطوقكم تستطيعون إعداده افعلوه وتركوا الأمور فالله سبحانه وتعالى يتولاها والنصر من جهته جل وعلا أما هذه الأمور الخسفية فأعدوا منها ما استطعتم وهذه الأمور المادية وفعلا هذا الذي حصل للاصطحابة لما كانوا مستقيمين على دين الله فالإعداد بالنسبة للروم ولتلك الجيوش العظيمة من فارس بالنسبة للاصطحابة قليل مع ذلك ذهبوننا أطراف المعمورة يذهبون إليهم إلى دور يغزلهم ما ينتظرون حتى يأتونهم بل يذهبون يخرجون إليهم غزاتا وفاتحين يهزمونهم بإذن لو تعرف الجيش إذا ذهب إلى غير بلدة ربما لا يعرف المداخل والمخارج لا يعرف المداخل والمخارج ربما تحصل له هزائم لكن الله معهم فمصر الله أن يهزموهم أبدا لأن الله معهم ومع ذلك ذهبوا إلى جبال أونايك وإلى شعابهم وإلى غير ذلك من أمكنتهم وهزمهم يرجعوا غانمين فاتحين رضي الله تعالى عنهم وهكذا كل من استقام بالاستقامة أونايك بإذن الله يحصل ما حصل لهم لكن لما اعتمدت جيوش الإسلام على القوة وأعدهم أقوى منهم الله سبحانه وتعالى تركهم وكلهم لأمفسهم ونرس صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلني إلى نفس طرف تعين الذي يوكل إلى نفسه يهزم. الحاصل هذه الآية على أصح الأقوال وهو قول سائر من فسلين وأكثر المفسرين أن المقصود بها يوم أحد. فنزلت فيه. فكم آية نزلت في آل عمران في أحد؟ ستون آية. نزلت فيه آل عمران قصده في أحد وفي شأن أحد من آل عمران. فهي معركة عظيمة. في أول أمر حصل نصر عظيم لأهل الإسلام ثم بسبب ما حصل قدر الله ما شاف عنه ولله في فيما يحصل على الصحابة لله حكمه سبحانه وتعالى فيما يحصل على المؤمنين قال مجاهد والكلبي والواقدي ما حال الكلبي والواقدي نعم كذاب نعم كذاباني الكلبي والواقدي رحمة الله تعالى عليهم كذابان وظم الكلبي أشد أنه تلبس بعض البدع مع ذلك العلماء يقولون ولا سيما في السيرة الواقدي يعتمد عندهم شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام من أهل التحقيق تجدهم إذا ذكروا شيء شيئا من السيرة قالوا قال الواقدي وهكذا التفسير أيضاً تجد أكثر أهل العلم ينقلون عن الكلب مع ما فيه مع ما فيه لأنه ربما تخصص فاحتاجه أن ينقل شيء من ذلك. ولالأصل أنه لا ينقل عنه الهوى ولا عنه البدع ولا عن الكذابين. قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة وهذه من غب العائشة لو صح هذا أن خروجه من أهله كان من بيت عائشة وإذ غدوت من أهلك أي خرجت من أهلك تبوي المؤمنين أي تنزل المؤمنين منازلهم في القتال ومقاعده في القتال وكل واحد تبين له مكانه وترص الصفوف وتجهز صفوق للاستعداد لهذه المعركة العظيمة فهذا من قبل عائشة رضي الله تعالى عنه فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها من أهله فهي من أهله والذين يطعنون فيها هؤلاء يخالفون صليح القرآن أن عائشة من أهله وأثنى الله سبحانه وتعالى عليها في آيات من القرآن أنزلها براءة لها براءة له وحماية لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه تطهير عرضه عليه الصلاة والسلام وهنا يقول وإذ غدوت من أهلك فالله يقول من أهلك عائشة من أهله فهذه تعتبر من مناقب عائشة على هذا القول أن المقصود بأهل هنا هي عائشة خرج من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها قال مشاهد والكلب والواقدي غدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد وهي قريب ما هي بعيدة من مدينة قريبة وقد اختلف الصحابة هل نخرج إليهم أم نبقى في بيوتنا اختلفوا أو في أول أمر ثم خرجوا, خرجوا إليهم اجتمعت الكلمة على أننا نخرج ولا نبقى في البيوت حتى يأتوا وقد جهز أبو سبيان جيش عظيما ثلاث ألاف جهزهم لهذه الغزوة يريد أن ينتقم من يريد أن ينتقم لما حصل له في بدر فجهز جيشا عظيما بتلك القافلة واستعد لقتال أهل الإسلام وهكذا عداء الله المكر أهل انتقام. ولا سيما حصل لتنهم هزيمة تداعت العرب بهزيمتهم وانتشر فشلهم وأنهم لا شيء عند جيوش أهل الإسلام مع أنهم كثر كاثرة خرجوا وهنا أتبه عدد ضاعف ذاك عدد ثلاثة آلاف يخرج أبو سفيان معهم ثلاثة آلاف جيش مهسام لأنه اجتمع ألف مقاتل ينفع الله بهم نفعا عظيما من أهل الإسلام فكيف بثلاثة آلاف اجتمعون من أهل الإسلام مثلا على جيوش الرافضة مع شيء من العدد العظيم الحديث هذه لا شكلنا الله يهزم الرافضة وغير الرافضة بهم ولكن فيه تخاذل بس فقط يحصل من المسلمين فيه تخاذل من أهل الإسلام حتى يتمكن عدائهم فليستطيعون عليهم بعد ذلك ويكونوا في أول نشأ على ضعف فيتساهل أمر أهل الإسلام بهم حتى يحصل لهم تمكن ثم يريدون يقاتلهم بعد ذلك فيحصل عناء إن حصل نصر بعد تعب وبعد تضحيات عظيمة يحصل لكن هذه بدرة السوء تحتاج استئصال من أول الأمر قبل أن يق الله ساعد. لذلك الرسول رس الله صلى الله عليه وسلم من تضر الصيام حتى يكبر له بليه وصغير صغير غلام صغير قال أقسأ فإنك لا تعد غدرك لم تعد غدرك وما قال هذا الصغير نتركه ما له شان ما له كذا لا من أول الأمر الباطن يجزر وهكذا قال هذا يخرج من ضائض حذرو عد ما أتباع يخرج من ضائضه ناس. كذا وكذا صفاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز سراقيهم إلا يقولون من قول خير برية حذروهم انتبهوا ما أتباع لأن لكن انتبهوا منه, منه, منه حذر صحاب علنا منه ما له شأن ذو الخويسرة بذات الوقت فالباطل لا يجوز أن الشخص يتسامح فيه ويقول هولا ما له شأن وقد حذر الشيخ رحمه الله مقبل الدولة من هذه البدرة السيئة التي بدرتها إيران لنا قبل أن يقول لهم شأن وكانوا سقط في صعدة نحن عشر 20 لا يباني بهم الناس سكارة كانوا سكارة مطارة وعندهم من الفوحش ما عندهم أول ما بدأوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن في أول الأمر كانت هذه البدرة السيئة تسمى بالشباب المؤمن وكان الشيخ يسميهم بالشباب المجرم بالشباب المجرم يسميهم وحدر الدولة منهم تحذيرا بليغا وما في حدث معانا وانظروا إلى أي شيء صار الآن انظروا إلى أي شيء صار الباطل الباطن الباطن لا يتسامح معهم لا أبد من أول الأمر استصالهم فالمصياد صغير ما له ذهب رسول الله إليه بنفسه ذهب بنفسه لأنه باطن سيكبر هذا اليوم صغير وغدا كبير يضر الناس بسحره فذهب إليه بنفسه عليه الصلاة والسلام ليبين أنه لا شيء وهكذا الخوارج قال فيهم تلك المقولات قبل أن يكونوا شيئا فنعم في الباطن لا يصلح أن الشخص تخالف في استصاله لا يصل. فانظر لما تقابل أهل السلام في الإتصال ولا من يسمى أولا بالشباب المجرم لما تقابلوا انظر إلى أي شيء صار الآن. دولة عظيمة لها خيان. حسنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله. قال محمد بن سحاق والصديق عند رجالهما إن المشركين نزلوا بأحد بأحد يوم الأربعاء يجوز في الصرف عدم الصرف إذا كان البقاء لكنه جاء مصروفا ولم يذكره الحريري رحمه الله في نظمه الذي استثنى فيه البقاع المصرفة وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع مجئنا في السماع مثل حنين ومينا وبدري وواسط ودابق وحجري ما ذكره فيجوز فيه هذا وهذا باعتبار البقعة والمكان باعتبار البقعة والمكان نزلوا بأحد يوم الأربعاء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولهم قالوا أنه بعد صلاة الجمعة بعد الجمعة خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم هكذا ذكروا أنه بعد الجمعة ويكون قوله إذ غدوت أي إذ خرجته وإن الغدو كما تعلمون هو في أول النهار. لكن يكون المعنى وإذ غدوت إذ خرجت من أهلك فقد استعمل لفظ في غير ما له في الأصل فيكون هنا في الخروج والدخول مثل الروحة والغدوة فالأصل فيهما لهم استعمال خاص في وقتهما المعلوم لكن ربما استعمل وقصد بهما الخروج والعودة الخروج والعودة المطلقة في غير ما وضع في الأصل وهذا من هذا الباب وإذ غدوت إذا كان خرج بعد الجمعة أي وإذ خرجت من أهلك قال محمد بن سحاق وصدع رجانهما إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولهم استشار أصحابه ودعى عبد الله بن أبي بن سلول هذا المجرم الفاجر دعاه ربما لي ينظر ما عنده وإلا ليس له رأي هذا المنافق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح هذا ولا ينظر ولم يدعه قط قبلها انظر ولم يدعه قط قبلها فلا تأخذ رأيك من منافق انتبه وإنما رسول الله لعنه رأى أمرا في هذا الأمر الذي استدعى من أجله هذا المنافق وإلا الله سبحانه وتعالى نهاهم هم من يتخذوا بطانة من دونهم فلي يجعلون مشورته مشورتهم من المنافقين وإنما لعله رأى مصرح في أن يدعوه قال ولم يدعوه قط قبلها فاستشاره فقال عبد الله بن أبي وأكثر الأنصار يا رسول الله من خبيث من يا رسول الله معهم يقول يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلا إلى عدوٍ أط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصابنا منه. سيتحصنون في بيوتهم إلى غير ذلك، حتى لما خرجوا تحصنوا جدا بالجبل، جماعة في الجهة هذه وجماعة في على الجبل، جماعة تمو بأحد وجماعة في الجبل ذلك الذي يسمى بجبل الرماه. ما يستطيع عليهم عدوهم أبدا. جماع ينظرون ولايك ظهرو مأمون بأحد. جبل كبير لا يستطيع أن يرتقيه، يصعب أن يرتقيه أحد من الأعداء. فكان الجبل ظهرهم وأولئك أيضا كذلك في المقدمة حماي لهم ينظرون عدائهم إلى قدمه لكن الله أكمله انتصروا بالخروج والله أكمل في ذلك بعد ذلك قال فوالله ما خرجنا منها إلى عدو غب إلا أصاب منا ولا دخل علينا إلا أصبنا منه فكيف أنت فينا فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا, رجعوا خائبين فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ما يعرب رسولي يا أخي فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي لا رسول هذا فاعل ولا مفعول, ولا مفعول به يعني منصوب على أنه مفعول بهذا اللقب همه وين الفاعل؟ الرأي أحسنت فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي فالرأي فاعل مؤخر ورسول هذا اللفظ أفعل به مقدم وقال بعض أصحابه يا رسول الله أخرج بنا إلى هذا الأكلب لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في منامي بقراً تذبح، فأولتها خيرا ورأيت في ذباب سيفي، فرأي في ذباب سيفي ثلماً، فأولتها هزيمةً، ورأت أني أدخلت يدي في درعي حصينة، فأولتها المدينة. سبحان الله، رواية عظيمة. فإن رأيت من تقيم بالمدينة وكان يعجبه أن يدخل عليه المدينة، فيقاتلوا فيقاتل في الأزقة. أي الطرق وهذا حرب الشوارع له سهلة كما يسميها الآن الناس بحرب الشوارع عدوك يهزم فيها قال ما يدري فإذا به يأتي له من هنا وهذا يأتي له من هنا يقبنون له وهو يدخل بين بيوت يدخل بين بيوت ما يستطيع فيقتل منهم عدد كبير ويسمى الآن في هذا الوقت يسمونه بحرب الشوارع فهو خطير على عدوك جدا ما يستطيع فإن رأيت من تقيم المدينة وكان يعجبه إن أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا في الأسطلة فقال لجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد وخرج بنا إلى عدائنا وأمرهم شور بينهم خرج بنا خصوصا مثل هذه الأمور والشخص يحاول استكير أكثر ويتأنى فيها أكثر ولا يقدم عليهم جرد ما يرى صحيح الله يقول إذا عزمت وتوكل على, على الله لكن هذه أمور مصرية. حيث أنه لا يقال أنت تفردت وأنت الذي تقدمت ومست شرطنا إلى آخر ذلك هذه أمور حلوب فلابد من الجلوس مع أمثال هؤلاء المقاتلين والنظر في الأمر ومن يترجح بعد ذلك ويخرجوا على بركة الله وعلى توكلهم عليه سبحانه وتعالى ويخرجوا متوكلين عليه قال فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدل يريدوا عوضون لذلك اليوم فاتهم يريدوا معركة قاتلون فيها وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم للقاء للقاء القوم وهذا من الأدلة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب والله سبحانه وتعالى ينزل عليه وحيا لم ينزل عليه وحيا بالبقاء أو بالخروج فاجتهد عليه الصلاة والسلام ورأى أننا لا نخرج وفي أول أمر كان رأى أننا لا نخرج وهذا الرأي الذي استرحله لكن لم رأي أصحاب عن الخروج خرج بهم وصفهم صفوفا حسنة صفوفا حسنة صفهم وبوأهم مقاعد القتال ورصف الجيش رصفا جميلا وهو قاعد عظيم وعنده حنكة في الحروب يوحى إليه عليه الصلاة والسلام قال فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم للقاء للقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسا لامته فلما رأوه قد لبس السلاح ندمه وقالوا بئس ما صنعنا نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيئته فقاموا اعتذروا إليه وقالوا اسمع ما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للنبي أن يلبس لامته فيضعها لا ينبغي لنبينا يلبس سلامته فيضعها حتى يقاتل ما قال عندكم حقك يا نور قال صححه هنا حاكم وفقوا البيت قال لا يشترق في نصر ضرف مكان واشتقوا من مصر اتحاد مع منه بالاشتقاق وعلى هذا هن يمكن أن يقال بأنه قاعد مصر على النزع الخافض مع يشترق هذا لكن تبوء بمعنى المكان ننزلهم أمكنه الذي يظهر أنه تضمن شيء من المعنى مع معموله تحدى في شيء من المعنى. قال كيف يوخل عنه واقدي وكلبي وهما كذابان يخي هذا بيعتبر أنه مشهرى بهذا الشيء والواقدي منهم من يعتمد سيرته من يعتمد سيرته الواقدي هذا هو تفرد في هذا وأحسن هذا الشيء أحسن هذا الأمر لذلك تجد الشيخ المسلام وغير الشيخ المسلام ينقلون عنه وهم أعلم مني ومين بهذا الأمر وأن الكذاب لا يخل عنه وهم لا يعتمدونهم بعضهم ما يعتمدهم أبدا خصوصا الكنبي تجدهم يذكرون تفسير وتفسير غير تفسير غيره هو تنظر أيها الباحث فيجمع لكم فسر أقول للمفسرين ممن ذكروا في كتب متقدمة فيجمع قول فلان وقول فلان وتنظر في ما هو تفسير صعب من هذه كل كالذي يجمع ما في الباب من الأحاديث دار في السننة مع معرفته وإدراقه لعلن الحديث كما تعلمون ومع ذلك في السننة يجمع ما في الباب ربما بعض ما في الباب عن كذابين ويجمعه ويذكره وانباحث ينظر ما صح وما ضعفه وهو ناقد بسيط في هذا الشأن ومع ذلك تجد في السننة يجمع ما في الباب وهذا كذلك يجمعون ما ذكر في الآية عن أهل التفسير وهكذا في السيرة. يجمعون ما ذكر في هذه الحادثة. ما ذكرهم من تخصص في هذا الشأن. من ذكرهم من تخصص في هذا الشأن. يجمعون كل للكل. سواء كان هذا الذي يقول هذا الشيء من هل الصدق أو من غيرهم فيجمعون أقوال الكل الذين تخصصوا في نقل هذه الحادثة. قال إذا لم يصل الماء إلى موضع يسير من جسنه هل يبطل هل يبطل الوضوء؟ نعم يبطل الوضوء. عليك أن تعيد الوضوء. بد من تعنيم لا بد من تعقيم العمرة عضاء الغسل لا بد من تعقيمها بالغسل إلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله إنا